بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والتسعون من التذكرة والنغف جمع نغفة وهي الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم وفرسة أي هلك وهو جمع فريس يعني مفروس مثل قتيل وقتل وصريع وسرعة وأصله من فرس الذئب الشاة وأفرسها اي قتلها كأن تلك النغف فرستهم ويروى فيصبحون موتى والزهم النتن والبخت إبل غلاظ الأعناق عظام الأجسام والزلفة المصففة الممتلئة والجمع زلف والجمع زلف أو زلف قال ابن دحيا قيدناه في صحيح مسلم بالفاء والقاف وهو المرآة كذا فسره ابن عباس وقاله اللغويان أبو زيد الأنصاري وأبو العباس الشيباني واللقحة الناقة الحلوب والفئام الجماعة من الناس والفخذ دون القبيلة وفوق البطن والفاثور بالفاء الخوان يتخذ من الرخام ونحوه قال الأغلب العجيلي إذا إذا نجلى فاثور عين الشمس يقال هم على فاثور واحد أو هنا الضبط بالتاء تصبح على فاثور واحد أي على مائدة واحدة منزلة واحدة والفاثور أيضا موضع قاله الجوهري والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في أن حواري عيسى عليه السلام إذا نزلهم أصحاب الكهف وفي حجهم معه حدثنا إسماعيل بن أسحاق وقال حدثنا بن أبي ويس قال حدثنا كثير بن عبد الله ابن عوف عن أبيه عن جده قال غزونا ومع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحديث وقد تقدم وفيه ولولا تقوم الساعة أو هنا ولا تقوم الساعة حتى ينزل حتى ينزل عيسى بن مريم عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرا أو لا يجمعن الله ذلك له قال كثير فحدثت بهذا الحديث محمد بن كعب القرضي قال ألا أرشدك في حديثك هذا؟ قلت بلا. فقال كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل فأسلم وحسن إسلامه فسمع هذا الحديث من نص بعض القوم فقال ألا أبشركم في هذا الحديث؟ فقالوا بلا. فقال إني أشهد أنه لمكتوب في التوراة. التي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام قبل متابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه أو سبق تخريجه الحديث متابع بعون الله عز وجل وأنه, وأنه مكتوب في الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه, أو حواريه أصحاب الكهف أصحاب الكهف والروقيم فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا باب ما جاء أن عيسى إذا نزل يجد في أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حواريه ذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول في الأصل الثالث والعشرين والمئة قال حدثنا الفض بن محمد الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن الوليد الدمشقي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عقبة الأفريقي عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال بعثني خالد بن الوليد بشيرا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مؤته فلما دخلت عليه قلت يا رسول الله فقال على رسلك يا عبد الرحمن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد حتى قتل رحم الله زيدا ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر حتى قتل رحم الله جعفرا ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل رحم الله عبد الله بن رواحة ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالد فخالد سيف من سيوف الله فبكى أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم حوله فقال ما يبكيكم قالوا وما لنا, وما لنا لا نبكي وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا فقال لا تبكوا فإنما مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتب رواكبها وهيا مساكبها وحلق سعفها فأطعمت عاما فوجا ثم عاما فوجا فلعل آخرها عاما طعما يكون أجودها قنوانا وأطولها شمراخا والذي بعثني بالحق لا ابن مريم في أمتي خلقا من حواري حدثنا علي بن سعيد ابن مرزوق الكندي قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن حسين وعيده عن عبد الرحمن بن حسين عن جبير بن نفير الحضري قال لما اشتد جزع أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على من أصيب مع زيد بن حارثة يوم مؤتى قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدركن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير منكم ثلاث مرات وليخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد الإسناد ضعيف جدا ولعله موضوع الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفي سنده الوليد بن الوليد بن سلم متهم بالكذب الميزان الضر المنثور اثنان سبقة تخريج الحديث سبقة تخريج الحديث. تابع بعون الله عز وجل باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما. البزار عن حذيفة طال كنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر الدجال فقال لفتنه من بعضكم أخوف لفتنة من بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنه الدجال فمن نجا من فتنة ما قبلها فقد نجى منها والله لا يضر مسلما أو والله لا يضر مسلما يعني الواو والقسم. القسم والله تعالى اعلم مكتوب بين عينيه كافر فصل قلت ان قيل كيف قال في هذا الحديث لا يضر مسلما وقد قاتل الرجل الذي خرج إليه من المدينة ونشره بالمنشار وذلك أعظم الضرر قلنا ليس المراد ذلك وإنما المعنى أن المسلم المحقق لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء الحدث ومن لم يكن بهذه الصفة فقد يفتنه ويتبعه لما يرى من الشبهات، كما في الحديث المذكور في في الباب قبل هذا. ويحتمل أن يكون عموما يخصه ذلك الحديث وغيره. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما ذكر من أن ابن صياد الدجال واسمه صاف، ويكنى أبا يوسف، ويكنى أبا يوسف. وسبب خروجه وصفة أبويه وأنه على دين اليهود البزار عن محمد بن المنكدر قال رأيت جاذر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد التجال فقلت له أتحلف على ذلك قال إني سمعت عمر يحلف بالله على ذلك عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخرجه أبو داود في سننه وعن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد أخرجه أبو داود إضاء وإسناده صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صياد قال فنزلنا منزلة فتفرق الناس وبقيت انا وهو فاستوحشت منه وحشة هنا والله تعالى اعلم الصحيح فاستوحشت منه وحشة شديدة وليس كما في المطبوع مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه على متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل فرفع فرفعت لنا غنم فانطلق قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الاسناد قال الهيثمي في المجمع رواه البزار ورجاله ورجاله رجال الصحيح اثنان خبر صحيح مسلم وأبو داود ثلاثة صحيح الاسناد أتابع بعون الله عز وجل فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحروى شديد واللبن حار ما بي إلا أني ما بي إلا أني أكره أن أشرب عيده يده أو قال أخذ عيده فقلت أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار أنتم من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أوليس قد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد, ترك وقد تركت ولدي بالمدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري حتى كت أن أعذره ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم أعود إلى قوله لا يدخل المدينة ولا مكة فقد أقبلت من المدينة وأنا بمكة وفي رواية وقد حججته قال أبو سعيد حتى كنت أن أعذره ثم قال ما والله إني لأعرفه أعرف مولده أين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم وفي رواية قال أبو سعيد وقد قيل أيا سرك أنك ذلك الرجل قال أااااا أعيد أي سرك أنك ذلك ذاك الرجل قال يعني أي الدجال أعيد من قول أبي سعيد قال أبو سعيد وقيل له أي سرك أنك ذاك الرجل أي الدجال قال فقال لو عرض علي ما كرهت وليأت بالله تعالى وعن ابن عمر قال لقيت ابن صياد مرتين فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لي موت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم قال فتحدثنا أو فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعل فعلت عيناك ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت، قال فزعم فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما وأما أنا فوالله ما شعرت ما شعرت، قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم؟ أنه قد قال ان أول ما يبعثه على الناس غضب غضب يغضبه وعنه قال انطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بن كعب الى النخل التي فيها بن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النخل طفقة طفق يتقي بجذوع النخل وهو يحتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مضجع على فراش في قطيفة له فيها زمزم فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النقل فقالت لابن صياد يا صاف وهو ابن عيد صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو تركته بيان أو لو تركته بيا وفي رواية ثم قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأة فقال ابن صياد هو الدخ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اخسأ فلم تعدوا قدرك فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان يكن فلم تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير في قتله أبو داود عن جابر بن عبد الله قال فقدنا بن صياد يوم الحروة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح البخاري ومسلم وابو داود متابع بعون الله عز وجل الترمذي عن ابي بكرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمكث ابو الدجال وامه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما ولد أعوار أضر شيء وأقله منفعه تنام عينه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبويه فقال أبوه طوال ضرب اللحم فأن أنفه من قار وأمه امرأة فرض ضاخية طويلة اليدين قال أبو بكر فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على ابويه فإذا نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقالا فكثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله, وأقله منفعه تنام عيناه لا ينام قلبه قال فخرجنا من عندها أو من عندهما من عندهم من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة فكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي قال حديث حسن غريب الله نعرفه إلا من الحديث حماد بن سلمة قلت خروجه أبو داود الطيالسي يقال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه وروي من حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحديث بطوله وفي آخره فأخبرني عن الدجال أمن ولد آدم هو أم ولد إبليس؟ أو من ولد إبليس؟ قال هو من ولد آدم، لا أنه من ولد إبليس، وأنه على دينكم معشر اليهود وذكر الحديث. وقيل إنه لم يولد بعد، لم يولد بعد، وسيولد في آخر الزمان. والأول أصح لما ذكرنا، وبالله توفيقنا وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل قال أبو سليمان الخطابي وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا وأشكل أمره حتى قيل فيه حتى قيل فيه كل قول وقد يسأل عن هذا فيقال كيف يقارن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يدعي النبوة كاذبا ويتركه في ويتركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها ومع وجه امتحانه إياه بما خبأ له من آية الدخان وقوله أو قوله بعد ذلك اخس فلم تعد قدرك قال أبو سليمان والذي عندي أن هذه القضية انما جرت معه أيام مهادنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليهود وحلفاءهم وذلك بعد وذلك أنه بعد مقدمه قدمه المدينه كتب بينه وبينهم كتابا وصالحهم فيه على الا يهاجروا وان يترك على أمرهم وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم وكان يبلغ وكان يبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان يبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة ويطلع من الغيبة، فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره، فلما كلمه علم أنه معطل وأنه من جملة السحرة والكهانة. قبل أن نتابع في الحاشية واحد ضعيف الأسناد الترمذي في سنده ابن جدعان ضعيف اثنان ضعيف الأسناد أبو داود الطيالسي وتابع بعون الله عزورل يأتيه ربيب من الجنة أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم بعض ما يتكلم به فلما سمع منه قول الدخ زجر وقال اقص فلم تعد قدرك يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على لسانه وليس ذلك من قبل الوحي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطئ في بعض وذلك معنى قوله يأتي صادق وكاذب فقال له عند ذلك خلط عليك والحكمة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينه أو ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه إذا كانت محاكاة للآية القرآنية وتابع بعون الله عز وجل وقد امتحن الله سبحانه وتعالى وقد امتحن الله سبحانه وتعالى قوم موسى في زمانه بالعجل فافتتنا به قوم وهلكوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم وقد اختلفت الروايات في أمر بن صياد في ما كان من شأنه بعد كبره فروي أنه تاب عن ذلك القول ثم إنه مات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن على حتى رآه الناس وقيل له مشهدوا قال الشيخ الصحيح خلاف هذا لحليف جابر وعمر أن ابن صياد الدجال وروي أن أبا ذر كان يقول هو الدجال وروي ذلك عن ابن عمر وقال ابن جابر فقدناه يوم الحروة هذا وما كان مثله يخالف رواية مروة أنه مات بالمدينة والله سبحانه وتعالى أعلم وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد عند كلامنا على خبر الجساسة إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في نقب جوج أو السد وخروجهم وصفتهم وفي لباسهم وطعامهم وبيان قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ابن ماجد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن يأجوج وماجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيرجعون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس في فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سيامهم إلى السماء فيرجع إليها الدم الذي أحفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعثوا الله نغفا في أقفائهم فيقتلون قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض تسمن وتشكر شكرا من كثرة ما تأكل من لحومهم في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات أتابع بعون الله عز وجل قال الجوهري شكرت الناقة تشكر شكرا فهي شكرة واشتكر الضرع امتلأ قال كعب الأحبار إن يأجوج وإن يأجوج ينقرون بمناقيرهم السد حتى إذا كادوا أن يخرجوا قالوا نرجع إليه غدا وقد عاد كما كان فإذا بلغ الأمر الأمر ألقي على بعض أي يقول نرجع إن شاء الله غدا فنفرغ منه قال فيرجعون إليه وهو كما تركوه فيخرقونه ويخرجون فيأتي أولهم البحيرة فيشربون ما فيها مما ويأتي أوسطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من طين ويأتي آخرهم فيقولون قد كان هاهنا ماء ثم يرمون بنبالهم نحو السماء فيقولون قد قهرنا من في الأرض وظهرنا على من في السماء قال فيصب الله عليهم دواب يقال له النغف فيأخذ في أقفائهم فيقتلهم النغف حتى تنتن الأرض من ريحهم ثم يبعث الله عليهم طيرا فتنقل أبدانهم إلى البحر فيرسل الله السماء أربعين فتنبت الأرض حتى إن لا لتشبع, لتشبع السكن قيل لكعب هما السكن قال اهل البيت أو أهل البيت قال ثم ثم يسمعون الصيحه وخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يفتح يادود ومادود فيخرجون كما قال كما قال قال الله سبحانه وتعالى وهم من كل حدب ينسلون وعيد قال يفتح يأجوجوا مأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى يصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم أو مواشيهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم لا يمرون بالنهر فيشربون, فيشربون حتى ما يذر فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مروة ماء ويظهرون على ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم لا أهل السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقول قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث اذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتاخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون هل من رجل يشتري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل اليهم رجلا قد وطن نفسه على ان يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم الا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم فتشكر عليهم كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط